اسهر به ليلي وأضم جوارحي اسبل بفيض دموعها اجفاني امزجه يا ربي بلحمي معدمي واغسل به قلبي من الاضغان انت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الايمان انت الذي علمتني ورحمتني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 والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني ولأعرضوا عني وملوا صحبتي ولبؤت بعد كرامة بهواني لكن سترت معايبي ومثالبي وحلمت عن سقطي وعن طغياني فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني فوحق حكمتك التي آتيتني حتى شددت بنورها برهاني لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني لا النكَ بكرة وعشية ولا في الدجاء أركاني ولا قائما أو قاعدا ولا سائر الأحيان ولا عن البرية خلتي ولا أشكو إليك جهد زماني ولا في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني ولأجعلن رضاك أكبر همتي ولأضربن من الهوى شيطاني ولأكسون عيوب نفسي بالتقى ولا عن الفجور علاني ولا النفس عن شهواتها ولا الزهد من أعواني ولا حروف وحيك في الدجا ولا بنوره شيطاني أنت الذي يا رب قلت حروفه ووصفته بالوعظ والتبيان.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 نادى بصوت حين كلم عبده موسى فاسمعه بلا كتمان وكذا ينادي في القيامه ربنا جهرا فيسمع صوته الثقلان ان يا عبادي انصتوا لي واسمعوا قول الاله المالك الديان هذا حديث نبينا عن صدقا بلا كذب ولا بهتان لسنا نشبه صوته بكلامنا إذ ليس يدرك وصفه بعيان لا تحصر الاوهام مبلغ ذاته ابدا ولا يحويه قطر مكان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 وكلام ربي لا يجيء بمثله أحد ولو جمعت له الثقلان وهو المصول من الأباطل كلها ومن الزيادة فيه والنقصان من كان يزعم أن يباري نظمه ويراه مثل الشعر والهذيان فليأت منه بسورة أو آية فإذا رأى النظمين يشتبهان فلينفرد باسم الألوهة وليكن رب البرية وليقل سبحان فإذا تناقض نظمه فليلبسن ثوب النقيصة صاغرا بهوان أو فليقر بأنه تنزيل من سماه في نص الكتاب مثاني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 جمع العلوم دقيقها وجليلها فبه يصول العالم الرباني كلماته منظومه وحروفه بتمام الفاظ وحسن معاني قصص على خير البريه قصه ربي فاحسن ايما احساني وابان فيه حلاله وحرامه ونهى عن الاثام والعصيان من قال إن الله خالق قوله فقد استحل عبادة الأوثان من قال فيه عبارة وحكاية فغدا يجرع من حميم آني من قال إن حروفه مخلوقة فالعنه ثم هجره كل أواني لا تلق مبتدعا ولا متزندقا إلا بعبسة مالك الغبان والوقف في القرآن خبث باطل وخداع كل مذبذب حيران قل غير مخلوق كلام إلهنا وعجل ولا تكف الإجابة واني قل غير مخلوق كلام إلهنا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 وكلامه صفة له وجلالة منه بلا أمد ولا حدثان ركن الديانة أن تصدق بالقضاء لا خير في بيت بلا أركان الله قد علم السعادة والشقاء وهما ومنزلتاهما ضدان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 بشمائل الأيدي وبالأيمان والله يومئذ يجيء لعرضنا مع أنه في كل وقت داني والاشعري يقول يأتي أمره ويعيب وصف الله بالاتيان والله في القرآن أخبر أنه يأتي بغير تنقل وتداني وعليه عرض الخلق يوم معادهم للحكم كي يتناصف الخصمان والله يومئذ نراه كما نرى قمرا بدا للست بعد ثمان يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن اوطان يوم تشققت السماء لهوله وتشيب فيه مفارق الولدان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 فالله يجمعنا وإياهم بها من غير تعذيب وغير هوان واذا دعيت الى اداء فريضه فانشط ولا تك في الاجابه واني قم بالصلاه الخمس واعرف قدرها فلهن عند الله اعظم شان لا تمنعن زكاه مالك ظالما فصلاتنا وزكاتنا اختان والوتر بعد الفرض آكد سنة والجمعة الزهراء والعيدان مع كل بر صلها أو فاجر ما لم يكن في دينه بمشان وصيامنا رمضان فرض واجب وقيامنا المسنون في رمضان صلى النبي به ثلاثا رغبة وروى الجماعة أنها ثنتان إن التراوح راحة في ليله ونشاط كل عويجز كسلان والله ما جعل التراوح منكرا إلا المجوس وشيعة الصلبان والحج مفترض عليك وشرطه أمن الطريق وصحة الابدان كبر هديت على الجنائز أربعا لها بالعفو والغفران إن الصلاة على الجنائز عندنا فرض الكفاية لا على الأعيان إن الأهلة للانام مواقت وبها يقوم حساب كل زمان لا تفطرن ولا تصم حتى يرى شخص الهلال من الوراء اثنان متثبتان على الذي يريانه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 ولربما نقص الذي هو عندهم واف وأوفى صاحب النقصان إن الروافض شر من وطئ الحصاء من كل إنس ناطق أوجان مدحوا النبي وخولوا أصحابه ورموهم بالظلم والعدوان حبوا قرابته وسبوا صحبه جدلان عند الله منتقضان فكان لما آل النبي وصحبه روح يضم جميعها جسدان فئتان عقدهما شريعه احمد لابي وامي ذانك الفئتان فئتان سالكتان في سبل الهدى وهما بدين الله قائمتان قل ان خير الانبياء محمد واجل من يمشي على الكثبان واجل صحب الرسل صحب محمد وكذاك افضل صحبه العمران رجلان قد خلقا لنصر محمد بدمي ونفسي ذلك الرجلان فهما اللذان تظاهرا لنبينا في نصره وهما له صهران بنتاهما اسنى نساء نبينا وهما له بالوحي صاحبتان أبواهما أسنى صحابة أحمد يا حبذا الابوان والبنتان وهما وزيراه اللذان هما, هما لفضائل الأعمال مستبقان وهما لأحمد ناظراه وسمعه وبقربه في القبر مضطجعان كان على الإسلام أشفق أهله وهما لدين محمد جبلان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 هي عرسه هي أنسه هي ألفه هي حبه صدقا بلا إدهان أوليس واردها يصافي بعلها وهما بروح الله مؤتلفان لما قضى صديق احمد نحبه دفع الخلافة للإمام الثاني أعني به الفاروق فرق عنوة بالسيف بين الكفر والإيمان هو أظهر الإسلام بعد خفائه ومحى الظلام وباح بالكتمان ومضى وخلى الأمر شورى بينهم في الأمر فاجتمعوا على عثمان من كان يسهر ليلة في ركعة وترن فيكمل ختمة القرآن ولي الخلافة صحر أحمد بعده أعني علي العالم الرباني زوج البتول أخر وسول وركنه ليث الحروب منازل الاقران سبحان من جعل الخلافة رتبة وبنى الإمامة ايما بنيان واستخلف الأصحاب كي لا يدعي من بعد أحمد في النبوة ثاني أكرم بفاطمة البتول وبعلها وبمن هما لمحمد سبطاني غصنان أصلهما بروضة أحمد لله در الأصل والغصنان أكرم بطلحة والزبير وسعدهم وسعيدهم وبعابد الرحمن وأبي عبيدة ذي الديانة والتقى وامدح جماعة بيعة الرضوان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 والويل للركب الذين سعوا إلى عثمان فاجتمعوا على العصيان ويل لمن قتل الحسين فانه قد باء من مولاه بالخسران لسنا نكفر مسلما بكبيرة فالله ذو عفو وذو غفران لا تقبلن من التوارخ كلما جمع الرواة وخط كل بنان اروي الحديث المنتقى عن أهله سيما ذوي الأحلام والأسنان كبني المسيب والعلاء ومالك والليث والزهري أو سفيان واحفظ رواية جعفر بن محمد فمكانه فيها أجل مكان واحفظ لأهل البيت واجب حقهم واعرف عليا ايما عرفاني لا تنتقصه ولا تزد في قدره فعليه تصل النار طائفتان إحداهما لا ترتضيه خليفة وتنصه الأخرى إلى ثان والعنز نادقة الروافض إنهم أعناقهم غلت إلى الأذقان جحدوا الشرائع والنبوة واقتدوا بفساد ملة صاحب الايوان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 إن الذي خلق الظلام يراني كن طالبا للعلم واعمل صالحا فهما إلى سبل الهدى سببان لا تتبع علم النجوم فإنه متعلق بزخارف الكهاني الكهان علم النجوم وعلم شرع محمد في قلب عبد ليس يجتمعان لو كان علم للكواكب أو قضى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 اردد على من يطمئن إليهما ويظن ان كليهما رباني يا من يحب المشتري وعطاردا ويظن انهما له سعدان لم يهبطان ويعلوان تشرفا وبوهج حر الشمس يحترقان اتخاف من زحل وترجو المشتري وكلاهما عبدان مملوكان والله لو ملكا حياة أو فناء لسجدت نحوهما ليصطنعاني وليفسحا في مدتي ويوسعا رزقي وبالإحسان يكتنفاني بل كل ذلك في يد الله الذي ذلت لعزه وجهه الثقلاني فقد استوى زحل ونجم المشتري والوأس والذنب العظيم الشاني والزهرة الغراء مع مريخها وعطارد الوقاد مع كيواني إن قابلت وتربعت وتثلثت وتسدست وتلاحقت بقراني هذا دليل سعادة أو شقوة لا والذي برأ الورى وبراني من قال بالتأثير فهو معطل للشرع متبع لقول ثاني إن النجوم على ثلاثة أوجه فاسمع مقال الناقد الدهقان بعض النجوم خلقنا زينه للسماء كالدر فوق ترائب النسوان وكواكب تهدي المسافر في السراء ورجوم كل مثابر شيطاني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 وكذا الطبيعة للشريعة ضدها ولقل ما يتجمع الضدان وإذا طلبت قبائعا مستسلما فاطلب شواظ النار في الغدران علم الفلاسفة الغوات طبيعة ومعاد أرواح بلا ابدان لولا الطبيعة عندهم وفعالها لم يمش فوق الأرض من حيواني والبحر عنصر كل ماء عندهم والشمس اول عنصر النيران والغيث ابخره تصاعد كل ما دامت بهطل الوابل الهتان والوعد عند الفيلسوف بزعمه صوت استكاك السحب في الاعنان والبرق عندهم شواظ خارج بين السحاب يضيء في الاحيان كذب أرسطاليسهم في قوله هذا وأسرف أيما هذيان الغيث يفرغ في السحاب من السماء ويكيله مكيال بالميزان لا قطرة إلا وينزل نحوها ملك إلى الآكام والفيضان والرعد صيحة مالك وهو اسمه يزجي السحاب كسائق الاذعان والبرق شواظ النار يزجرها به زجر الحدات العيس بالقبان أفكان يعلم ذا أرس تدبير من فردت به الجهتان أم غاب تحت الأرض أم صعد السماء فرآ بها الملكوت رأي عيان أم كان دبر ليلها ونهارها أم كان يعلم كيف يختلفان أم سار بطل موسى بين نجومها حتى رأى السيار والمتوان أم كان أطلع شمسها وهلالها أم هل تبصر كيف يعتقبان أم كان أرسل ريحها وسحابها بالغيث يهمل ايما هملان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 الأرض عند كليهما كروية وهما بهذا القول مقترنان والأرض عند أولنها لسقيحة بدليل صدق واضح القرآن والله صيرها فراشا للوراء وبنى السماء بأحسن البنيان والله أخبر أنها مسطوحة وأبان ذلك أيما تبيان ااحاط بالارض المحيطه علمهم ام بالجبال الشمخ الاكنان ام يخبرون بطولها وبعرضها ام هل هما في القدر مستويان ام فجروا انهارها وعيونها ما به يروى صدى العطشان ام اخرجوا اثمارها ونباتها والنخل ذات الطلع والقنوان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 أين الطبيعة حين عدت عليقة في أربعين وأربعين تواني أين الطبيعة عند كونك مضغة في أربعين وقد مضى العددان أترى الطبيعه صورتك مصورا بمسامع ونواظر وبناني أترى الطبيعة أخرجتك منكسا من بطن أمك واهي الأركان أم فجرت لك باللبان ثديها فرضعتها حتى مضى الحولان أم صيرت في والديك محبة فهما بما يرضيك مغتبطان يا فيلسوف لقد شغلت عن الهدى بالمنطق الرومي واليونان وشريعة الإسلام أفضل شرعة دين النبي الصادق العدنان هو دين رب العالمين وشرعه وهو القديم وسيد الأديان هو دين آدم والملائك قبله هو دين نوح صاحب الطوفان وله دعاهود النبي وصالح وهما لدين الله معتقدان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 وكمال دين الله شرع محمد صلى عليه منزل القرآن الطيب الزاكي الذي لم يجتمع يوما على زلل له ابوان الطاهر النسوان والولد الذي من ظهره الزهراء والحسنان وأولو النبوة والهدى ما منهم أحد يهودي ولا نصران بل مسلمون ومؤمنون بربهم حنفاء في الاسرار والإعلان ولمله الإسلام خمس عقائد والله انطقني بها وهداني لا تعص ربك قائلا او فاعلا فكلاهما في الصحف مكتوبان جمل زمانك بالسكوت فانه زين الحليم وستره الحيران كن حلس بيتك ان سمعت بفتنه وتوق كل منافق فتان اد الفرائض لا تكن متوانيا فتكون عند الله شر مهان ادم السواك مع الوضوء فانه مرضي الاله مطهر الاسنان سمي الاله لدى الوضوء بنيه ثم استعذ من فتنه الولهان فأساس أعمار الورانياتهم وعلى الأساس قواعد البنيان أسبغ وضوءك لا تفرق شمله فالفور والإصباغ مفترضان فإذا انتشقت فلا تبالغ جيدا لكنه شم بلا إمعان وعليك فرضا غسل وجهك كله والماء متبع به الجفنان واغسل يديك إلى المرافق مسبغا فكلاهما في الغسل مدخولان وامسح برأسك كله مستوفيا والماء ممسوح به الاذنان وكذا التمضمض في وضوئك سنة بالماء ثم تمجه الشفتان والوجه والكفان غسلك كليهما فرض ويدخل فيهما العظمان غسل اليدين لدى الوضوء نظافة أمر النبي بها على استحسان سيما إذا ما قمت في غسق الدجاء واستيقظت من نومك العينان وكذلك الرجلان غسلهما معا فرض ويدخل فيهما الكعبان لا تستمع قول الروافض إنهم من رأيهم ان تمسح الرجلان يتأولون قراءة منسوخة بقراءة وهما منزلتان إحداهما نزلت لتنسخ أختها لكنهما في الصحف مثبتتان غسل النبي وصحبه أقدامهم لم يختلف في غسلهم رجلان والسنة البيضاء عند النهى في الحكم قاضية على القرآن فإذا استوت رجلاك في خفيهما وهما من الأحداث طاهرتان وأردت تجديد الطهارة محدثا فتمامها ان يمسح الخفان وإذا أردت طهارة لجنابة فليخلعا ولتغسل القدمان غسل الجنابة في الرقاب أمانة فاداؤها من أكمل الإيمان فإذا ابتليت فبادرن بغسلها لا خير في متثبط كسلان وإذا اغتسلت فكل جسمك كذلك حتى يعم جميعه الكفان وإذا عدمت الماء فكن متيمما من طيب ترب الأرض والجدران متيمما صليت أو متوضئا فكلاهما في الشرع مجزيتان والغسل فرض والتدلك سنة وهما بمذهب مالك فرضان والماء ما لم تستحل اوصافه بنجاسة أو سائر الأدهان فإذا صفا في لونه أو طعمه مع ريحه من جملة الاضغان فهناك سمي طاهرا ومطهرا هذان أبلغ وصفه هذان فإذا تغير لونه أو طعمه من حمأة الآبار والغدران جاز الوضوء لنا به وطهورنا فاسمع بقلب حاضر يقظان ومتى تمت في الماء نفس لم يجز منه الطهور لعلة السيلان إلا إذا كان الغدير مرجرجا غدقا بلا كيل ولا ميزان أو كانت الميتات مما لم تسل والماء قليل طاب للغسلان والبحر أجمعه طهور ماؤه وتحل ميتته من الحيتان إياك نفسك والعدو وكيده فكلاهما لأذاك مبتديان واحذر وضوءك مفرطا ومفرطا فكلاهما في العلم محذوران فقليل مائك في وضوئك خدعة لتعود صحته إلى البطلان وتعود مغسولاته ممسوحة فاحذر غرور المارد الخوان وكثير مائك في وضوئك بدعة يدعو إلى الوسواس والهملان لا تكثرن ولا تقلل واقتصد فالقصد والتوفيق مستحبان وإذا استطبت ففي الحديث ثلاثة لم يجزنا حجر ولا حجران من أجل أن لكل مخرج غائط شرجا تضم عليه ناحيتان وإذا الأذى قد جاز موضع عادة لم يجز إلا الماء بالأمعان نقض الوضوء بقبلة أو لمسة أو طول نوم أو ختان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 والأنثيان فليس يفترضان والحيض والنفساء أصل واحد عند انقطاع الدم يغتسلان وإذا أعادت بعد شهرين الدماء تلك استحاضة بعد ذي الشهران فلتغتسل لصلاتها وصيامها والمستحاضة دهرها نصفان فالنصف تترك صومها وصلاتها ودم المحيض وغيره لونان واذا صفى منها واشرق لونه فصلاتها والصوم مفترضان تقضي الصيام ولا تعيد صلاتها ان الصلاه تعود كل زمان فالشرع والقران قد حكما به بين النساء فليس يضطرحان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 والرجم في القرآن فرض لازم للمحصنين ويجلد البكران والخمر يحرم بيعها وشراؤها سيان ذلك عندنا سيان في الشرع والقرآن حرم شربها وكلاهما لا شك متبعان ايقن باشراط القيامة كلها واسمع هديت نصيحتي وبياني كالشمس تطلع من مكان غروبها وخروج دجال وهول دخان وخروج يأجوج ومأجوج معا من كل صعق شاسع ومكان ونزول عيسى قاتلا دجالهم يقضي بحكم العدل والإحسان واذكر خروج فصيل ناقة صالح يسم الورى الكفر والإيمان والوحي يرفع والصلاه من الوراء وهما لعقد الدين واسطتان صل الصلاة الخمس أول وقتها إذ كل واحدة لها وقتان قصر الصلاة على المسافر واجب وأقل حد القصر مرحلتان كلتاهما في أصل مذهب مالك خمسون ميلا نقصها ميلان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 لا تلتفت ما ت فيها قائما واخشع بقلب خائف رهبان وكذا الصلاة غروب شمس نهارنا وعشاؤنا وقتان متصلان والصبح منفرد بوقت مفرد لكن لها وقتان مفرودان فجر وإسفار وبين كليهما وقت لكل مطول متوان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 ولكل سهو سجدتان فصلها قبل السلام وبعده قولان سنن الصلاة مبينه وفروضها فاسأل شيوخ الفقه والإحسان فرض الصلاة ركوعها وسجودها ما إن تخالف فيهما رجلان تحريمها تكبيرها وحلالها تسليمها وكلاهما فرضان والحمد فرض في الصلاة قراتها آياتها سبع وهن تبيان في كل ركعات الصلاة معادة فيها ببسملة فخذت بيان وإذا نسيت قراتها في ركعة فاستوف ركعتها بغير توان اتبع إمامك خافضا أو رافعا فكلاهما فعلان محمودان لا ترفعا قبل الإمام ولا تضع فكلاهما أمران مذمومان إن الشريعه سنه وفريضه وهما لدين محمد عقدان لكن اذان الصبح عند شيوخنا من قبل ان يتبين الفجران هي رخصه في الصبح لا في غيره من اجل يقظه غافل وسنان أحسن صلاتك راكعا أو ساجدا بتطمن وترفق وتداني لا تدخلن إلى صلاتك حاقنا فالاحتقان يخل بالأركان بيت من الليل الصيام بنية من قبل ان يتميز الخيطان يجزيك في رمضان نية ليلة إذ ليس مختلطا بعقد ثاني رمضان شهر كامل في عقدنا ما حله يوم ولا يومان إلا المسافر والمريض فقد أتى تأخير صومهما لوقت ثاني وكذاك حمل والرضاع كلاهما في فطره لنسائنا عذران عجل بفطرك والسحور مؤخرا فكلاهما أمران مرغوباني حصن صيامك بالسكوت عن الخناء أطبق على عينيك بالأجفان لا تمشذا وجهين من بين الوراء شر البرية من له وجهان لا تحسدن أحدا على نعمائه إن الحسود لحكم ربك شان لا تسع بين الصاحبين نميمة فلأجلها يتباغض الخلان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 لا تخرجن على الامام محاربا ولو انه رجل من الحبشان ومتى امرت ببدعه او زله فاهرد بدينك آخر البلدان الدين راس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران لا تخلو بامرأة لديك بريبه لو كنت في النساك مثل بنان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 واغضب جفونك عن ملاحظة النساء ومحاسن الأحداث والصبيان لا تجعل النطلاق أهلك عرضة إن الطلاق لأخبث الأيمان إن الطلاق مع العتاق كلاهما قسمان عند الله منقوتان واحفر لسرك في فؤادك ملحدا ودفنه في الأحشاء أي دفان إن الصديق مع العدو كلاهما في السر عند أولنها شكلان لا يبد منك إلى صديقك زلة واجعل فؤادك أوثق الخلان لا تحقرن من الذنوب صغارها فالقطر منه تدفق الخلجان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 وطعن برمح الحق كل معاند لله در الفارس الطعاني واحمل بسيف الصدق حملة مخلص متجرد لله غير جبان واحذر بجهدك مكر خصمك انه كالثعلب البري في الروضان اصل الجدال من السؤال وفرعه حسن الجواب باحسن التبيان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 واسكت اذا وقع الخصوم وقعقعوا فلربما القوك في بحران ولربما ضحك الخصوم لدهشه فاثبت ولا تنكل عن البرهان فاذا اطالوا في الكلام فقل لهم ان البلاغه لجمت ببياني لا تغضبن اذا سئلت ولا تصح فكلاهما خلقان مذمومان وإذا انقلبت عن السؤال مجاوبا فكلاهما لا شك منقطعان واحذر مناظرة بمجلس خيفة حتى تبدل خيفة بأماني ناظر اديبا منصفا لك عاقلا وانصفه أنت بحسب ما تريان ويكون بينكما حكيم حاكما عدلا إذا جئتاه تحتكمان كن طول دهرك ساكتا متواضعا فهما لكل فضيلة بابان واخلع رداء الكبر عنك فانه لا يستقل بحمله الكتفان كن فاعلا للخير قولا له فالقول مثل الفعل مقترنان من غوث ملهوف وشبعة جائع ودثار عريان وفدية عاني فإذا عملت الخير لا تمنن به لا خير في متمدح منان أشكر على النعماء واصبر للبلاء فكلاهما خلقان ممدوحان لا تشكون بعلة أو قلة فهما لعرض المرء فاضحتان صنح وجهك بالقناعة إنما صون الوجوه مرؤة الفتيان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 وهما لفك نفوسنا قيدان أضمئ نهارك ترو في دار العلاء يوما يطول تلهف العطشان حسن الغذاء ينوب عن شرب الدواء سيما مع التقليل والإدمان إياك والغضب الشديد على الدواء فلربما افضى إلى الخذلان دبر دواءك قبل شربك وليكن متالف الأجزاء والأوزان وتداوى بالعسل المصفى واحتجم فهما لدائك كله بران لا تدخل الحمام شبعان الحشاء لا خير في الحمام للشبعان والنوم فوق السطح من تحت السماء يفني ويذهب نظرة الابدان لا تفن عمرك في الجماع فانه يكسو الوجوه بحلة اليرقان أحذرك من نفس العجوز وبضعها فهما لجسم ضجيعها سقمان عانق من النسوان كل فتية أنفاسها كروائح الريحان لا خير في صور المعازف كلها ورقص والايقاع في القضبان إن التقي لربه متنزه عن صوت أوتار وسمع أغاني وتلاوة القرآن من أهل التقى سيما بحسن شجا وحسن بيان أشهى وأوفى للنفوس حلاوة من صوت مزمار ونقر مثاني وحنينه في الليل أطيب مسمع من نغمة النايات والعيدان اعرض عن الدنيا الدنيه زاهدا فالزهد عند النها زهدان زهد عن الدنيا وزهد في الثناء طوبى لمن امسى له الزهدان لا تنتهب مال اليتامى ظالما ودع الربا فكلاهما فسقاني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 وتحر في كفاره الايمان وتوقع ايمان الغموس فانها تدعو الديار بلاقع الحطيان حد النكاح من الحرائر اربع فطلب ذوات الدين والاحصان لا تنكحن محدته في عده فنكاحها وزناها شبهان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 عدد الحوامل من طلاق أو فناء وضع الأجنة صارخا أو فاني وكذاك حكم السقط في إسقاطه حكم التمام كلاهما وضعاني من لم تحض أو من تقل صحيضها قد صح في كلتيهما العددان كلتاهما تبقى ثلاثة أشهر حكماهما في النص مستويان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 حتى إذا امتزج النكاح بدلسة فهما مع الزوجين زانيتان إياك والتيس المحلل إنه والمستحل لردها تيسان لعن النبي محللا ومحللا فكلاهما في الشرع ملعونان لا تضربا أمة ولا عبدا جنا فكلاهما بيديك مأسوران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 قصرت بها للمتقين كواعبا شبهن بالياقوت والمرجان بيض الوجوه شعورهن حوالك حمر خدود عواتق الأجفان فلج الثغور إذا ابتسمن ضواحكا هيف الخصور نواعم الأبدان خضر الثياب تديهن نواهد صفر الحلي عواطر الاردان طوبى لقوم هن أزواج لهم في دار عدن في محل أمان يسقون من خمر اللذيذ شربها بأنامل الخدام والولدان لو تنظر الحوراء عند وليها وهما فويق الفرش متكئان يتنازعان الكأس في أيديهما وهما بلذة شربها فرحاني ولربما تسقيه كأسا ثانيا وكلاهما برضا بها حلواني يتحدثان على الارائك خلوة وهما بثوب الوصل مشتملاني أكرم بجنات النعيم وأهلها إخوان صدق أيما إخواني جيران رب العالمين وحزبه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 لا يصحب البدعي إلا مثله تحت الدخان تأجج النيران علم الكلام وعلم شرع محمد يتغايران وليس يشتبهان أخذوا الكلام عن الفلاسفة الاولى جحدوا الشرائع غره وأمان حملوا الأمور على قياس عقولهم فتبلدوا كتبلد الحيران مرجيهم يزري على قدريهم والفرقتان لدي كافرتان ويسب مختاريهم دوريهم والقرنطي ملاعن الرفضان ويعيب كراميهم وهبيهم وكلاهما يروي عن ابن أبان بحجاجهم شبة تخال ورونق مثل السراب يلوح للضمآن دع أشعريهم ومعتزليهم يتناقرون تناقر الغربان كل يقيس بعقله سبل الهدى ويتيه تيه الواله الهيمان فالله يجزيهم بما هم أهله وله الثنا من قولهم بران من قاس شرع محمد في عقله قذفت به الأهواء في غدران لا تفتكذ في ذات ربك واعتبر فيما به يتصرف الملوان والله ربي ما تكيف ذاته بخواطر الأوهام والأذهان أمرر احاديث الصفات كما أتت من غير تأويل ولا هذيان هو مذهب الزهري ووافق مالك وكلاهما في شرعنا علمان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 حركات ألسنا وصوت حلوقنا مخلوقة وجميع ذلك فاني وكما يقول الله ربي لم يزل حيا وليس كسائر الحيوان وحياة ربي لم تزل صفة له سبحانه من كامل ذي الشان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 إني أقول فأنصتوا لمقالتي يا معشر الخلقاء والإخواني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 وكذا الحروف المستقر حسابها عشرون حرفا بعدهن ثماني هي من كلام الله جل جلاله حقا وهن أصول كل بيان حاء وميم قول ربي وحده من غير أنصار ولا اعوان من قال في القرآن ما قد قاله عبد الجليل وشيعة اللحياني فقد افترى كذبا وإثما واقتدا بكلاب كلب معروة النعمان خالطتهم حينا فلو عاشرتهم لضربتهم بصوارمي ولساني تعسى العمي أبو العلاء فإنه قد كان مجموعا له العميان ولقد نظمت قصيدتين بهجوه أبيات كل قصيدة مئتان والآن أهجل أشعري وحزبه والآن أهجل وحزبه وأذيع ما كتموا من المهتان يا معشر المتكلمين عدوتم عدوان أهل السبت في الحيتان كفرتم أهل الشريعة والهدى وطعنتم بالبغي والعدوان فلأنصرن الحق حتى أنني أصلوا على ساداتكم بطعاني الله صيرني عصا موسى لكم حتى تلقف افككم ثعباني بأدلة القرآن أبطل سحركم وبه أزل كل من لاقاني هو ملجئي هو مدراي هو منجني من كيد كل منافق خواني إن حل مذهبكم بأرض أجدبت أو أصبحت فقرا بلا عمراني والله صيرني عليكم نقمة ستر جميعكم أبقاني أنا في حلوق جميعهم عود الحشاء أعي أطبتكم غموض مكاني أنا حية الوادي أنا أسد الشراء أنا مرهف ماضي الغرار يماني بين بني حنبل وابن اسماعيلكم سخط يذيقكم الحميم الان داريتم علم الكلام تنشزا والفقه ليس لكم عليه يداني الفقه مفتقر لخمس دعائم لم يجتمع منها لكم ثنتان حلم واتباع لسنة احمد وتقى وكف اذا وفهم معاني اثرتم الدنيا على اديانكم لا خير في دنيا بلا اديان وفتحتموا افواهكم وبطونكم فبلعتم الدنيا بغير توان كذبتموا اقوالكم بفعالكم وحملتم الدنيا على الاديان قراؤكم قد اشبهوا فقهاءكم فئتان للرحمن عاصيتان يتكالبان على الحرام وأهله فعل الكلاب بجيفة اللحمان يا اشعريه هل شعرتم أنني رمد العيون وحكة الأجفان أنا في كبود الأشعرية قرحة أربو فأقتل كل من يشناني ولقد برست إلى كبار شيوخكم فصرفت منهم كل من ناواني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 أفتستر الشمس المضيئة بالسها أم هل يقاس البحر بالخلجان عمري لقد فتشتكم فوجدتكم حمرا بلا عنا ولا أرسان أحضرتكم وحشرتكم وقصدتكم وكسرتكم كسرا بلا جبران أزعمتموا أن القرآن عبارة فهما كما تحكون قرآناني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 والعرش أخليتم من الرحمن وزعمتم أن البلاغ لأحمد في آية من جملة القرآن هدي الشقاشق والمخالف والهوى والمذهب المستحدث الشيطان سميتم علم الأصول ضلالة كاسم النبيذ لخمرة الأذنان ونعت محارمكم على أمثالكم والله عنها صانني وحماني اني اعتصمت بحبل شرع محمد وعضضته بنواجد الأسنان أشعرتم يا أشعرية أنني طوفان بحر أيما طوفاني أنا همكم أنا غمكم أنا سقمكم أنا سمكم في السر والإعلان أذهبتم نور القران وحسنه من كل قلب واله اللهفان فوحق جبار على العرش استوى من غير تمثيل كقول الجان ووحق من ختم الرسالة والهدى بمحمد فزها به الحرمان لو النبي بمعولي اعراضكم ما دام يصحب مهجتي جثماني ولأهجونكم وأثلب حزبكم حتى تغيب جثتي أكفاني ولأهتكن بمنطقي أستاركم حتى أبلق قاصيا أوداني ولأهجون صغيركم وكبيركم غيظا لمن قد سبني وهجاني ولا بكم أليما صواعقي ولتحرقن كبودكم نيراني ولا أقطعن بسيف حقي زوركم وليخمدن يخمدن طوفان طوفاني ولا أقصدن الله في خذلانكم وليمنعن جميعكم خذلاني ولا أحملن على عتاد ضغاتكم حمل الأسود على قطيع الضاني ولأرمينكم بصخر مجانفي حتى يهد عتوكم سلطاني ولأكتبن إلى البلاد بسبكم فيسير سير البزل بالركبان ولأدحضن بحجتي شبهاتكم حتى يغطي جهلكم عرفان ولأغضبن لقول ربي فيكم غضب النمور وجملة العقبان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 وسلمتموا من حيرة الخذلان ولئن أبيتم واعتديتم في الهوى فنضالكم في ذمتي وضماني يا أشعرية يا أسافلة الورى يا عمي يا صم بلا آذاني إني لأبغضكم وأبغض حزبكم بغضا أقل قليله أضغاني لو كنت اعمى المقلتين لسرني كي لا يرى إنسانكم إنساني تغلي قلوبكم علي بحرها حنقا وغيظا أيما غليان موتوا بغيظكم وموتوا حسرة وأسا علي وعضوا كل بناني قد عشت مسرورا ومت مخفرا ولقيت ربي سرني ورعاني لي جنات عدن آمنا ومن الجحيم بفضله عافاني ولقيت أحمد في الجنان وصحبه والكل عند لقائهم أدناني لم أدخر عملا لربي صالحا لكن بإسخاطي لكم أرضاني أنا تمرة الأحباب حنظلة العداء أنا غصة في حلق من عاداني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 سل عنهم عند الجدال إذا التقى منهم ومن أضدادهم خصمان نحن الملوك بن الملوك وراثة اسد الهياج وأبحر الإحسان لا قومنا بخلا ولا بأذلة عند الحروب ولا النساب زوان يا أشعرية يا جميع من ادعى بدعا واهواء بلا برهان جاءتكم سنية مامونه من شاعر ذرب اللسان معاني خرز القوافي بالمدائح والهجاء فكأن جملتها لدي عواني يهوي فصيح القول من لهواته كالصخر يهبط من ذرى كهلان إني قصدت جميعكم بقصيدة هتكت ستوركم على البلداني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 أبياتها مثل الحدائق تجتنا سمعا وليس يملهن الجاني وكأن رسم سطورها في طرسها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 رحم الإله صداك يا قحطاني